الهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث وسلك لولاك يا ربي ألاك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد ساء لك سباح أو لبف لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما انحلك والسابحات في الفلن على مجار المنسلك يا مخطئا ما اغفلك والليل لما انحلك والسابحات في الفلن على اجل وبادر آجلك واختم بخير عاملك لبيك إن الحمد لك والعز لا شريك لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك إلهنا ما أعد مليك كل من مالك No <laughs>